رب العوالق والجود يا الناس البشر رب العوالق كان سعيد مما الوساوس يظن وما خطب. كان حفظا من الخناس من يقري بشر مستقر وحفظ عبادك من الابالسة والضلال المنتشخ وحفظ عبادك وفق عبادك للهدى والنور وفق العقب يا أمة العقب انصالى ملبينا على, على طريق, طريق الهداء نرجو رضا الله نرجو رضا الله في هذه النبينا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا ما كان من خطا و لنا ربنا ما كان من خطا وما اسئنا بام وكل لا الله. في يا وخل الدم نزره من الله تخلف وعدا حاشاك تخلف وعدا انت باثل الجنوب يا واسع الفض. يا يوم بعث الناس خاصمة لا تخزنا يا الله لا تخزنا يوم بعث أتخذ, اتخذ من الله اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم